ليس البر أنت واللود أكون قبل المشرب والأغرب ولكن والبر من آمن بالله واليوم الدافر ولكن والبر من آمن بالله والنبيين وآت المال على عبه ذوي القربى وآت المال على عبه ذوي القربى واليتمى والمساكين عذن السبيل والسائلين يغفر لطب وأقول الصلاة في البحس والطراز وحين البحس هؤلاء الذين صدقوا وهملكهم المستقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليهم قولك سار في القتل تنشروا بالشرع والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمنع في له من أخيه شيء مفتبا بالمعروف وأدار إليه بإحسان ذلك تفكيرا ومن اعتدى بعد ذلك فلمو عذاب أليه ولكم في الكصاص حيات الياه للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر حدقوا المنتج ترك خيرا الوصية للأول والسالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فما بدل من البعث ما شمعه فإنما إثله على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم